أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمن إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزل الله إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن في آياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلهم من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لو المبطلون بل هو آيات دينات في حضوره ال وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَرْضِي وَافِعَتَهُ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 من خلق السماوات والأرض وتخمر الشمس والقمر لا يقول الله فَأَنْمَاءُ فَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الْإِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ لَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْكِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَإِنَّ الدَّوَالِخَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَاهُمْ وليتمتعوا فسوف يعلمون، أ ولم يرو أن جعلنا حورما منو النَّاسُ الناس من حولهم، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَفْرُونَ وَمَنْ افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعا محسنين بسم الله الرحمن الرحيم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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا في لَغْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَذَارُوا الأرض وَعَمَرُوا أَكْرَ مِمَّا عَمَرُوا أَوَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبيت ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَنِ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْدَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْخِلَدِ فَهُمْ في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها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 ومن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم, وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل, وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون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 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فاتى ذو حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما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 فَيَأْتِي صَوْتُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُخْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْنِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْنِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ هِذَا وَلَّوْا مُذِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَذِ الْعُمْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أنت العلم وليمان لقد لبثتم في كِتَابِ الله إلى يَوْمِ البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ضرموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيَةٍ ليقولن الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ إن جَئْتَهُم بآيَةٍ مبطلون كذلك كَفَرُوا الله على قلوب الذين كَذَلِكَ يعلمون اللَّهُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ا للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بلا آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُؤًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ مكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عَمَدٍ ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 ومن كفر فَإِنَّ الله غني حميد وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ما ليس لك به علم فلا تطعهما, فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه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 وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحمير ألم ترون الله شخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأستغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 غَافِرِ الذُّنُوبِ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ